بسم الله الرحمن الرحيم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الذين الخاص والذين استخذوا من دونه أولياء إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا Thank mm -hmm. you. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل. وسخر. الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزوان يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو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 نعمان إن عليم بذات وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نسي ما كان يزعو إليه ثم إذا خوّله نعمة ما كان يدعو إليه من قبل وجعل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب أمن هو قانت آمان قل <Sus> هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون <śred> ما يتذكر أولو الأنفاق قل يا عبادي الذين آمنوا استقموا بَالَكُم لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ten um, uh. لهم والذين اجتنبوا الطاهوس أن يعبدوها وأنادوا إلى الله لهم البشرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه la مَنْ حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين ثقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها أمها الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله ألم لَا مِنَ النَّامِئِ فَسَلَكَهُ يَا فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ذرا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصطرا ويجعله <تسجيل> حقاما <تصاف> إن في ذلك لذكرى لأولي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل ولما قلوبهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يق شؤون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم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 قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يستقون فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت Niech to jest łamiemy podczas dyskusji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 قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامس فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ومن اهتدى فلنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ومن يضل عليها فالله يتوفى الانف تحين موتها والتي لم تمت منام فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لفضيله الدكتور محمد that بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد ولولا انهم فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها ولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون قل يا عبادي ترفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر صنوب جميع إن هو الضفور وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ Oh وينجي الله الذين استقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم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 أشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بنبيين بالشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كلنا Słyszeliśmy o tym, co mówiłem co الذين كفروا الى جهنم جزاء حتى إذا جاء وكانت تدعو لَهُمْ الله وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين في أنم خالدين فيها فبقت مسوى المتكبرين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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة يكون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وفيلا الحمد لله رب العالمين.